ولو قوا خلا وا لجا وصفا وصف وانتر <Sanly singing> <Sanly singing> من نور سكيا ميلى من لالفراح عاد ترى بدر لحزن التوسط بالسماء بالسماء بيها مصباح نور وضياء نور الدنيا اللي كانت مظلمه صبي الافراح للقصاو شون وكل صغير باسل يرسمها يرسمها كل ما نرتاح ليل مصباح بد لي نور الزكي يا فاطمه فاطمه نور الزكي بكل كتبنا عاد بكل ليله بجينجلس عاد نور الزكي بكل كتبنا هذا كل اللي يرد يرد نور الرحمه ميلاد ميلاد علينا من ميلا مي الفرح لينا ارجع ارجع ارجع مولد فاطمه ارجع ارجع مولد فاطمه جمله اللبيد وبل تحدي والله ما توسع فرح هذا الشميع هذا الشميع موعدك عيد والكل ري يا حضاري ويحي مراسم الحفيط الحفيط يرد من جديد يد موقف يعيد ويا هالذكرى وبدل ما يمني لما يمني الفرح تجزيد ذكرى تغني لسمك الطاهر يا بيت اكر نذيه ولا اكر بجد يمكن العاشق اسم فاطم, فاطم ولسنك حلم حالي بجد يمكن العاشق اسم فاطم فاطم حلم حالي عجز عجز عجز هل ما يرسم يا فاطمه ميلاد ميلاد فاطمة من الفرح لينا يا فاطمه قبال علينا, علينا. لينا, لينا. رجع رجع رجع بسم الطاهر يا بتغير الملل بتغير الملل يا هالاسم دام شعلة على يا اسم فيها البريه عدله العدله ولا ما من سنحتك يا حبيبي نازله والله نازله والهاي ليا ميرفع علام من كتب بيها هلا و100000 100000 ميتها هلا في بضعه الهادي اكل سهل واشرق وادي 100000 بضعه الهادي زينك سهلينا اشرق وادي و يرد يارد نور الرحمه ام بنت فاطمه علينا ورجت تريني من الفرح لينا اميله فاطمه قبال علينا يا лена رجع رجع رجع مولد فاطمه رجع رجع رجع مولد فاطمه ريحه نعمه علت واصبحت كل من خالق نصبشره استبشره فوق اروع الوان لبست الميلاد تخار الورى صار ورا صار ما هاي لو خالق يزرع هبتوله الطاغره للطاغره نل القرآن واشرف انسان كنا سلطه الله منها سيرا سيرا اكبر مكان لخاله انطاها منها جعل نسب النبيطاها اكبر مكان لخاله انطاها اصل النبي طال قلنا قل قل من هكن ميلاد ميلاد فاطمه قبل علينا ودتراني من الفرح لي انا رجع رجع رجع مولد فاطمه رجع رجع, رجع مولد فاطمه, فاطمة زاكية زاكية سور سور هي مصدر النور بدر البدور فاطمه الزهراء البتوله الزاكيه الزاكيه هي باث للصوت للامل هي مفتاح السمات العاليه, العالية من هل بذور صبولي ونسو ورثنا منها الشرف والتضحيه والتضحيه ليها مذكور عالم منه الفضل وشهاده الله كافيه رب الجلاله هل فضل شاغي وايدنا حب فاطمه قام بالجلال بهالفاب الشاهي وايد يا حظنا وايد وشعر شعر شعر هل خدنا ننظمه فاطمه ليلى فاطمه قبال علينا نودى من الفرح لينا, لينا ليلى فاطمه قبال علينا ايلي انا رجع رجع رجع مولد فاطمه رجع رجع انا مولد فاطمه مولد فاطمه